خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل ما حكم التمسح باستار الكعبة إلى غير ذلك للتبرك ونحن بالنسبة للتمسح بالأسطار هذا لم يكن على الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قارنه ثم الذين يلونهم وأيضا التمسح حتى بالأركان ما كان إلا على الهدي. عمر بن خطاب نظر إلى الحجر فقال له أنت حجر لا تنفع ولا تدور والذي نفسي بيدي. لولا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت لما جاء معاوية يتمسح بجميع الجدران أنكر عليه ابن عباس وقال له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أو يلمس إلا الحجر الأسود والرقن اليماني قال ليس شيء من البيت مهجورة قال لكم في رسول الله أسوة حسنا قال صدقت وكف الذين يتمسحون بهذه الاسطار ويتبركون ويتمسحون بالباب وايضا يبكون طبعا الملتزم ليفهم ورد عن ابن عباس يلتزم ويدعو من كان عنده السنة ويعلم ذلك فخير قد فعل فهذا من الخير الكبير لكن أن يتمسح بالاسطار ويذهب يبكي ويتمسح متبركا فقد وقع في المحذور وهذا لم يرد لا على النبي ولا عن الصحابة الكرام ولا عن من تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وكما قلت نحن ذهبنا ليكون الحج مبرورا فلندخل في أمور قد تدخل في مسائل الشرك فننحي أنفسنا عن ذلك لأن الحج كل الحج تمام التوحيد الحج الأصال فيه ترى كل ما في الحج هو لاستقامة توحيد للناس كأنه يقول أنا عبد حق لله هناك أمور كثيرا لا تعقل، لا تعقل، تعبدية، فأنت أظهرت صدق العبودية بتمام الانقياد لله دل شعلا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم.